Book 2 Tre og halvtreds. Trehundrede Al-Mahallat Al-Mahallat Vi leder Vi leder efter en sportsforretning. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن ملحة محل جزارة. نبحث عن ملحة. نبحث عن صيدلية. نبحث عن Saidalia Vi vil nemli gerne købe en fotbolt. No du an Nastaririer g Norid en Naari, g Vi vil nemli gerne køpe Salami. Nårige du Martadilla Salami. Norid an nastari, Salami. Vi vil nemlig gerne købe noget medicin. Nørid å næstæri aduia. Nørid å næstæri aduia. Vi leder efter en sportsforretning, så vi kan købe en fodbold. Nabhathuan an mahal adawat riadiah li næstæri kuratqadam. Nabath mahal adawat riadiah. لنشتري كرة قدم نبحث عن ملحمة لنشت مرتد سلام نبحث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي نبحث عن أدوية. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. جاي أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. جاي عن استوديو تصوير. أبحث عن ستوديو. تصوير. أبحث عن محل حلويات. أبحث عن محل حلويات. جاذي نملي كُبِي نَعِن. أريد تحديداً أن أشتري خاتم. أريد أن أشتري خاتم. Jeg vil nemlig købe en lauke. Jeg an nemlig film. en lauke. Jeg vil Jeg vil nemlig købe en lauke. Jeg vil en Jeg en Jeg en Jeg købe en ring. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أنا أبحث عن فوتو فرقتين حتى أتمكن من فيلم. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Jeg er efter en konditori, så jeg kan købe en laukke. Abhath an mahal halouiyat li ashtrya torta. Abhath mahal halouiyat li ashtry torta.